Volgadom, hogy a a fiam, a fiam, مِنْ fiam, a fiam, a fiam, a fiam,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 فَبِأَيْ أَلَمَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ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 فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 La Nem yatomith hunn innsun qablhahum, wala ján. 2. Fabiyy álá'i rabbikuma tükذbán? فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان, إلا الإحسان, هل جزاء الإحسان, إلا الإحسان فبأي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 فِيهِمَا عيْنَانَِ الَّّ خَتَانِ فَبِأَ آلَ إِرَِّكُ ماَا تُكَذذّبَان فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُم مَانُ فَبِأَ 1. Fبأy álاء ربكما تكذبان 2. Húr m-kusúrátum fíl-khiába ربكما تكذبان 4. Lâm